أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين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 وَإِذَا قَالُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا قَالُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هُوَ الَّذِي نَشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلُ فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في غرمات لا يبصرون صُمْ بُكْمُ النُّعْمِيُنَّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صِيبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ غُرُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَرْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ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 فلا ترعلوا لله أدا دون وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين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 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فَقَالَ أَمْبَئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَمْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ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 فسجدوا إلا إبريس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها وكل منها رودا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 إنه هو التواب الرحيم قلناه بطو منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي يَحْزَنُونَ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 وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُخْبَرُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصْرُونَ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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرعونَ وَأَن تُمْ تَعْبُضُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَتُ مُلَعِّجَ لَمْ يَبْعَدِهِ وَأَن تُمْ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 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رذق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك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 اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ فُذُو ٱلْمَآتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهَا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 قالوا ما تأمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 تكتمون، فقل نضربه ببعضها، كذلك يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة.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 وَمِنَ اللَّهِ غَافِرٌ لِّمَا تَفْعَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِيدَ رَبِّكُمْ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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عمرو الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, وذي القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثمّت وليتم ثمّت وليتم إلا قليل منكم وأنتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم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 ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من مِن على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غاضبه وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده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 فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَوْءِ وَزَوْدِهِ وَمَا هُم بِضَرِّ نَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَمْفَعُهُمْ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 ألم تعلم أن الله على كل شيء خدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون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 وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَابِيَتَيْ لِالطَّائِفِينَ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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ولكل وجهة هو موليها فاسترقوا الخيرات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 ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 ولا نبل أن كن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأثم والثمرات وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصف والمروه من شعائر الله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 أولائك يلعنهم الله ويلعنوهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك يأتون عليهم فأولائك يتوب عليهم وأنا الرحيم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 وما أنزل الله من السماء مما يؤثِّف أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح وتصرف الرياح والسحاب بين السماء والأرض لآيات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 ولو يرون الذين ظلموا إذ راون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبروا الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب و. قال الذين تبعوا لو أن لنا كررا وقال الذين تبعوا لو أن لنا كررت فنتبرأ منهم فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات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 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثَلُ الذين كثروا كمثَلِ الذين ينعقُ بما لا يسمعُ إلا دعاءً ونذاءً، صمّ بكم عمّي فهم لا يعقلون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ان حرم عليكم الميتة والدم ولحما الخنزير وما يؤكل به غير الله فَأَمِنْ يَنظُرْ وَغَيْرُ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ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 فَإِنَّ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والحروب الحرة والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخي شيء فاتبع بما عرف وأداء إليه بإحسان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 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب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 لتكون فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تات البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وتلبيوت من أبوابها واتق الله واتق الله لعلكم تفلحون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 الحج والعمرة لله فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرٌ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا حتى حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحج فما فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فَمَنْ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثْ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 فاضم من عرفات فذكر الله فذكر الله عيد المشعى الحرام وذكره كما هداكم وذكره كما هداكم وإنكم من قبله لمن الضالين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 هل ينظرون إلا أن يأتين الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 الضراو وزلزالو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئين وقدموا لأفسكم وقدموا لأفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا الله غفور رحيم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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنكِحْنَ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زوا واذكروا نعمة الله عليكم وذكرون نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَتَمَسُّهُنَّ وَقَدْ ثَرَدْتُمْ وَقَدْ ثَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُمَا ثَرَدْتُمْ إلَّا أَيَّ يَعْفُونَ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 فإن خِفْتُمْ فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وذرون أزواجه وصية لأزواجه متاع متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف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 ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له مضاعفا كثيرة والله يقبض ويبلشط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل, نقاتل في سبيل الله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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا تملك قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت سعة ولم يأت سعة من المال قال إن الله استفان عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم يفأ كم يفأ وقليلة ولا بتفأ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, وثبت أقدامنا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما من ما رزقناكم يوم قبل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 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ النُّثْقَالَ فِي صَامَلَهَا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْنِيَ أُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُنَّهُمْ مِنَ النُّورِ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 وَقُورِ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِذُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا مَاتَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أو لم تؤمن قال بلا ولا كلي قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم مرعل على كل جبل منه جزء ثم ادعهن يأتيك سعيا ثم مدعهن يأتيك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُم بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَسْبِيتَ مِنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أونياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَرَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا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 لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله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 وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيَسَرَهُ وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فمسموا فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنن للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان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 وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله وَلَا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه